اشتركوا في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 برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما يا من كتب على نفسه الرحمة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم <تصفيق> اللهم إنك عفون تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفون تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين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 اللهم أطل حياته في صحة وسلامة وأمن وإيمان يا أرحم الراحمين اللهم وفقه لهداك واجعل أعماله الصالحة في رضاك وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم اغفر لجميع موت المسلمين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 اللهم عليك بأعداء الدين اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر إله الحق منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم وأرنا فيهم يوما عجيبا اللهم أرنا فيهم يوما عجيبا اللهم أرنا فيهم يوما عجيبا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم لا تجعل لكافر علينا سبيلا اللهم أعز الإسلام بأيدينا واجعلنا جندا من جنودك يا قوي يا عزيز اللهم فك قيد اسرانا واسر المسلمين اللهم فك قيد اسرانا واسر المسلمين اللهم فك قيد اسرانا واسر المسلمين اللهم واجعلنا ممن صام رمضان وقامه ايمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه ايمانا واحتسابا اللهم وفقنا لقيام ليله القدر ايمانا واحتسابا اللهم وفقنا لقيام ليله القدر ايمانا ahtisabah Allahum la tahrimna ajraha Allahum la tahrimna اللهم لا تحرمنا أجرها اللهم وفقنا لكل خير اللهم إنا نسألك من الخير فوق ما نرجو ونعوذ بك من الشر فوق ما نحذر اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك ولا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 يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين